اللهم إ ن لنا في أ ج و ا ف المقابر وبطون الثرى آ ب ا ء و أ م ه ا ت و إ خ و ا ن ا و أ خ و ا ت اللهم آ ن س وحشتهم وارحم غربتهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وارحمنا ربنا إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صاروا اليه اللهم وفق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم واجزه عنا وعن المسلمين و ا ل إ س ل ا م خير الجزاء اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان اللهم وحد صفهم واجمع شملهم على كتابك و س ن ة نبيك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل إ ي م ا ن والعفو عما مضى وسلف و ك ا ن من الذنوب و ا ل آ ث ا م والعصيان اللهم إ ن ا ن س أ ل ك قلوبا ترضى بقضائك وتشكرك على نعمائك وتحنب وتشتاق ح ن و ت إ ل ى لقائك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون